ب موسوعه ا ت ق ل و ن فما ت ت ط ي ع ن ص ا ل ا ن ص ر ا ومن ي ظ ل م م ن ك م نذقه ذ ع ا ب ا ك س ر ا و م ا أ ر س ل ن ا ق ب ل ك من ا ل م ر س ل ي ن إلا إ ى انهم ل ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق وجعلنا بعضكم لبعض ت ت ن ه أ ت ص ب ر و ن وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء الذين لا وانا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 ومن تقن به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا س ج د لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا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 ومن يفعل ذلك يلق أ ث ا م ا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدئ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 والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مضوا باللغو مضوا كراما والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخضوا عليها صما وعميانا